Why is فَأَصْرُوهُنَّ إلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْنَ أَلَّا كُلِّ جَبَلٍ مِنْ نُورٍ جُزْءًا ثُمَّ ذَعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ صَوْيًا vallam en allah قال فاخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل لَمَنَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم Ben sırada senin. Wallah! Altyazı M.K. خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم كالذي ينفق 114. ومثله كمثل صفوان علمه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا 122. والله لا